وَظَنُّوا أَنَّهُم مَا نِعْتُهُمْ حُصُنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَعَتَبْ رُوَيَانِ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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول, فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبير كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم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 والذين جاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا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 وَإِن قُوْتُنَّمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ نَكَادِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُنَّ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوْتُنَّ لَا يَنْصَرُنَّهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَاءَ تُمْ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 لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إن خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا الذين آمنوا اتقوا الله والعالمين قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأفسهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.